بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين أيها آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا, وسبحوا ذكرة وقصيلا أسست البيرون للأشريطة الثقافية بدبي في أول تعاون مع القارئ مشارب الراشد لأحفاسي نقدم لكم هذا الإصدار أذكار اليوم والليلة اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لحد أذكار الاستيقاظ من النوم لا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 وأذن لي بذكره أذكار الاستيقاظ من النوم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشوك أذكار الاستيقاظ من النوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وَهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ سبحان الله وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرَ